何故かというと、私たちは何故かというと、私た م は何故かというと、私たちは何故かとい ل と、私た ن は何故 ونقر في الارحام ما نشاء الى أ اجل مسما ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم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 هو انه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير وان الساعه آ ت ي ه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور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 جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد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 ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بينه ه الانعام فكلوا ُ منها واطعموا البائس الفقير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 ومن يشرك بالله ف ك َ ن م ا خر ال من السماء فتخطفه الطير َ و تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله ف ِ ن ه ا من تقوى القلوب لكم فيها منافع إ ل ى اجل م, م ال س م ى ثم محلها إ ل ى البيت العتيق ولكل أ م ة جعلنا م ن س ك ن ل ي ذ ك ر ا س م الله على ما رزقهم من ب ه ي م ة الانعام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 والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والبدن ج ع ل ن ا ا لكم من شعائر الله لكم فيها خير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 インナ الله ラ قوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن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 فكيف كان نكير ف ك أ ي من ق ر ي ة أ ه ل ك ن ا وهي ظ ا ل م ة فهي خ ا و ي ة على عروشها وبئر م ع وب ط ل ة وقصر مشيد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 「私の思い出を忘れずに」 「思い出せないように ل い出せないように思い出 م ないように思い出せない ل うに思い出せ ي いように ا い出せ ا いよ ن に思い ن せないように思い出せ ي い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 و َ إ ِ ن َّ الله ََّ لعليم ٌََِ حليم ٌَِ ذلك َِ ومن ََْ عاقب َََ بمثل ِِِْ ما َ ع ُ ق ِ ب َ به ِِ ثم َُّ بغي َُِ عليه ََِْ لينصرنه َََُُّ الله َّ إ ِ ن َّ الله ََّ لعفو ََُ ر ٌ غفور ذلك ب أ ن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل و أ ن الله سميع بصير ذلك ب أ ن الله هو الحق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 إ ن ا ل إ ن س ا س ن لكفور لكل أ م ة جعلنا م ن س ك ن هم ناسكوه فلا ينازعنك في ا ل أ م ر وادع الى ربك إ ن ك لعلى هدى مستقيم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 النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أ ي ه ا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له